وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوَا لو مَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقُومٌ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهَا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوي بهم الأرض ولا يكتمون الله قُرْبُ الصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ تَفَلُّنْ وَجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جاء احد منكم من الغائق اول لمستم او لمستم مثا افلم تجدوا ماء ان فتيمما صعيدا طيبا فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وايديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تَرَ إلى الذين أمتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل